سبكت كتاب الله تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنّا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء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 ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا الذين آمنوا وكانوا يتقون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 في ذلك لا آيات لقوم يسمعون قال اتخذ الله ولدا قال اتخذ الله ولدا سبحان سبحان بل له مافس سبحانه هو الغني سبحانه هو الغني سبحانه هو الغني سبحانه هو الغني له ما في السماء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 قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب ثم فنذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون